أن أدي على جد الحمد أعصر رضي الله عنه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا بكل أكثر وإذا بدحتم فأحسنوا بذبحة وإن يحبت أحدكم شهرة ويُلِح بذبحة ويقولون إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإحسان ضد الغساء وكذلك المعنى الشرعاء أو الضد الكتابة هي شرعيه والاحسان فيها يكون عام للانساني والحيوان انه امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالذبيح الثاني كنشطه نسيله بالذبح اذا قتلوا او ذبح فبشئ ولهذا اين نلاحظ على هذه الصائمه الخفيفه المشامونه بالقواعش تلاحظ عليهم هذه الجراه وهذه الغلظه وهذه القسوه انك ما تعامل بها حتى الحيوان الذي لا يعقل هي عينه الضحيه من المحلوق على امره وقد كبد يديه ورجليه وربما أشعر فيه النار وهو حي وربما مروا بسكين أمام اعتناله وهو يمر مرة ومرتين إلى عجل أغير ذلك من أجل أرعاب النار الغروب ثم يزدحونه بعد ذلك هذا من الاسلام هل هذا من نصيص النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبتم فأحصلوا الكبلة؟ إن تقبيق الحدود الشرحية فالكتل مثلا ما يؤتى المقتول من قبل مجل وإن ما يؤتى من قبل بحثي حتى لا يبتل مرة فيه لهذا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحدى الشفاة أمام الحيوانة تريد رجب الحب فقال أتريد أن تنفلها مرتين فإن الرحمة يكون من هؤلاء وإن الإثناء الذي ينكرون عبريك إن كانوا صادقين فلن هم كاذبون يريد على المؤمن أن يتواضع للأحكام الشرعية وأن يطلع نفسه وطبعه وطبعه وطبعه وطبعه وطبعه وطبعه وطبعه عما أن يطلع الأحكام الشرحية لحماسه ولغضبه ولتوبته وطبعه الحساب عند الله ومن خلاله قال إذا قدحتم فأشف إذا قتلتم فأأتون الكفلة واذا ذبحتم لحم الدش وهذا واحباب الشفله ويعراحه للجدولحه وهذا من امثله ايقاع الاحسان عند ذبح الانسان المستحق للقتل ذبح الحيوان وذلك بشروخ اسهل الطرق التي يقول بها هذا النص من غير تعديل قال ابن رجى في جانع العلوب والحكام وهذا الحديث يدل على وجود الإحسان في كل شيء من الأعمال لكن إحسان كل شيء بحسبه فالإحسان في الإحسان بالواجبات الظاهرة والباطلة الإحسان بها على وجه كمان على وجه كمان واجباتها فهذا القدر من الإحسان في مواجه والمنحسن في اتمام مستحباتها وليس دياده والشان في ترك المحرمات الابزاء عنها وشفو ظاهرها وباطنها كما قال عز اللي فائز يغرو ظاهر الامر وباطنه وهذا القدر من الاحسان هي واجب يعني في ترك المحرمات ومن الشاكر الصبر على المقدورات فاياتي يد الصبر عليها على وجهه من غير تفطت ولا جزع فمن الشاكر الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم مع القيام بما اوجب الله من حقوق يالكه كله والشاكر الواجب في ولايه الخلق رعايتهم القيام بواجبات الولايه كلها فالقدر الزائد على الواجب ذلك كل ايسان ليس واجب ولكن الاسان بي قبل ما يجوز قدره من الناس والدواء اذا كنا على اسرع النجوم واسهلها او احاح يعني اسرعها من غير زياده في التعذيب فانه ايدام لا حاجه اليه وهذا النص هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولعله ذكر على سبيل المثال قول حاجتني الى بياني لتفسير اتحاد فقال اذا قتل سوف احسن الفكره واذا دبحت فرحتني القلش والجبن وذبح حق الكفر اي الهيئه والمعنى احسن هيئه الذبح وريحه الكفر هذا يدل على وجوب الافراغ في اجزاء النفوس التي يباح اجهاؤها على اصل النفوس الإعسان في القتل مطلوب بدون تعذيب عن ثلث سبع كان في قتال الكفار أو القتل كصاصاً أو حجاً إلا أنه عند القتل كصاصاً يفعل بالقاتل كما فعلت المكتوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل يهودي جميراً برأس جانية بين حجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم استدحاه فسأله فاعتقد لأنه وضع رأس الجارية عن الطفلة البنت الصغيرة وضع رأسها على فخرة ثم ضربه بفخرة أخرى حتى رضاقه ففعل به مثل ما فعل بالجارية وهذا على حد قوله تعالى ما نتدى عليكم فاعدا فاعدا عليكم مما تدعوا وقد جاء في قصه العرامل ردوا الدخان مسلم كما جاء في قصته ان النبي صلى الله عليه وسلم العرامل قوم اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لكاحا من ال غيره من البانيها وابوابها لانه سوف من المدينه فقدوا لقد بدونهم ولا بان فاعطاهم عددا من الذهب وجعل لهم راعيا يرعاها فلما خرجوا من المدينه اخذوا الراعي وشملوا عينيه يعني ادخلوا فيها المسامير المحمده يعني ما سالوا فيه اجاء اصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم طارق الذي يدري الاكرع ابن حابس رضي الله عنه فجاءهم وقد ثغوا براج شديد واجبرهم من ثياب ثم تركوا في حر الشمس من بدون إذا أعلموا بالنسامير المحامير فهذا يعني فعلى قيمة لما فاحلوا بالراحل قال وأن ما جاء حاجة في حدث المصفل فهو الرجل فإن مستثلا من حموم هذا الحديث المحلول على أن الإحسان يكون في موافقة في الشعر هو رجل محترمه بماذا يرجم المحصن؟ لماذا ما يبتل في السير؟ لماذا ما يبتل في البنجكية؟ تعالوا بأن الحكمة في رجلتني بشدية عرق أنه تلذّذ بالمعطير فما من حرك في بدني الجزء من بدني إلا تلذّذ بمحصية الدنى والعيادة بالله فكانت الحكمة بإكرامة التحق علي ان يتامل كل جزء بدنه في حكم الحد عليه تكثيرا يعني. تكثيرا بجنب ذلك الرجل اذا من الحكم يا رجل المحصل الزاني هل يرجى ما في جاره لان هذا هو الموافق للشرب وليس من الحكم ان مثل الذي سيف المسرب البندقية اهو شيئين اعقد وشيئين من هذا الحديد <تصفيق> اولا وجود السالب في كل شيء ثانيا وجود السالب عند القديم ووجوده ايضا في كثير من الذات النفس فالعمر وجود السالب جدا للحيوان كذلك رابعا سفرت باله الذبح قبل مباشره يكرمي صلى الله عليه وسلم وليحد حدكم شفرته ولم حد يذ يذح الله اعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه